من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين عن منزلة التذكر وذلك باعتبار أن التذكر آلة المؤمن فالتذكر ليس معنى من المعاني كالتوبه أو الخشية أو الاخلاص إنما التذكر هو استحضار كل هذه المعاني وللتذكر كآلة وأدات من الأدوات مقدمات فوقها وهي الفكرة الدفكر يعني التذكر يوجد ويحضر الفكرة إلى القلب والذهن والفكره التي نود أن نستحضرها إلى أذهاننا هي فكرة الآخرة والفكر في الجنة ومعرفة الله تعالى مما يؤدي إلى عمل صالح. هذه خلاصه هذه المساله لكن التذكر والتفكر له عقبات تمنع المسلم من ان يتذكر انت تمر بايات كثيره وكل ايه مررت بها جديره بالتامل والوقوف عندها فمن ذلك وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والارض هذا يعني ان المؤمن ينظر بعينه ولكنه لا يتفكر بقلبه وانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قد ترى الشيء ببصرك ولكن لا تنفذ إلى المعاني فتدرك من خلال آيات الله المبثوثة على صفحات الكون لا تقودك ولا, ولا, ولا, ولا تقودك هذه المسألة إلى إيمان بالله عميق أن الله خلق وبرأ وفلق وصنع وأبدع وصور وأوجد كل هذه أنت لا تتفكر او لك تذكر هذه المعاني في كل لحظه يعني انت حضورك وتذكرك لمعاني الايمان وانت في المسجد وانت في درس وانت في صلاه يختلف وانت في العمل في الاسواق في الدنيا وهكذا في محل عبس في بيتك قاعد تتونس قليل من يتذكر الا من رحم الله فما هي عقبات التذكر و التفكر يعد ابن القيم رحمه الله العقبة الأولى والأخيرة كل العقبات دائرة على اتباع الهوى اتباع الهوى الذي يطمس نور العقل والذي يعمي بصيرة القلب فيريك القبيح حسن والحسن قبيح البصيرة دي مهمة جدا. البصيره تحت المؤمن إنت تقول الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به وبصيره بين الحق والباطل فبعض الناس يرى الباطل حقا وبعض الناس يرى الحق باطلا وهذا انتكاس في الفطرة عياذا بالله طيب لكن الهوى ضرب من ضروب الشهوة والفرق بين الشهوة وبين الهوى أن الهوى يشمل الأفكار والمعتقدات والهوى يصيب النفوس والملذات الشهوه دائما في الأكل والشراب والنساء وكذا الهوى بقص كده ما أهل البدع وشلون أهل البدع وشلون والأهواء دي في الأفكار والمناهج. يتخذ منهجا غير منهج الإسلام أنت ترى ذو الخويصر التيمي كما في البخاري يأتي فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بالجعرانة بعد فتح مكة أتى هذا الرجل وقال اعدل يا محمد قد ناس وناس ونصدهم مئة بيفهم في ناس ما ادىوا نهايه وأبي صف... وابو سفيان ادىوا ميتين واسلم شهد ولكن عنده فهم فذو الخويصره قال اعدل يا محمد فانك لم تعدل ثم اقسم بالله قائلا والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله حلف قال لي والله دي ما انت ما اريد بها وجه الله فقال صلى الله, صلى الله عليه وسلم وجهك من يعدل ان لم اعدل انا الا تؤمنونني وانا امين من في السماء اذا كان القروج بجامل فيها طيب كلام الله بجامل فليك ما ادش شيء واديك شيء من الشيء نزل الله أديكم ولا كله ليه وذو الخويصر بعد ان قال هذا الكلام وقف يصلي صلاه طويله جدا قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضيضي هذا اقوام يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيهم يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامهم إلى وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد شر قتلى تحت أديم السماء كلاب اهل النار بي صلاتهم ما في زور في الامه بصلي الخوارج الناس زي بيصلوا صلاة يا أخي قال لك ذو التيمي أول حاجة السنة الجلابية تكون قصيرة ذي جلابية في الركبه في الركبه فوق قال لك في الركبه هنا فوق يعني مطبق شنو السنة وما بيحترم صاحب السنة جلالة في الركبه في عينه امثال ركب المعز من البكاء والخشلة شو ده كيف وصلى صلى شديد خلاص غائر العينين ده وصفه ذو الخسر تيمي غائر العينين يعني من فتره ما زود من ربنا خوف من ربنا بعد يمشي الناس ومشي النار ساكت كلابه للنار عيونه دخل لجوه من البكاء غائر العينين ناتئ الجبهه عباده تجيله لكن هذه العباده معها اهواء ولدت في نفسه احساس بالتعالي تجاه الاخرين فاصبح ينظر الى الناس بعين الاحتقار ولو كان نبيا من الانبياء بل ولو كان سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، ودي الصحابة يقول الكلام باتحاد منا، أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والخدعة والمكيدة، وفيه دايجي طوال يحلف يشوف الجرعة، وده في نوع من الناس فيه، بس فلان عمل حاجة يقول فلان ده أصلا ما نافع، والله دي الناس هالكين الله ما بيغفر لهم العبادة ولدت في نفسي هذا الكلام بالنسبة الخواري دل اصلا خطرين جدا لانهم انت عارف خل الخوارج شنو؟ فهم الدين ما التفسير في الدين الخوارج ما فهمين لانه لو فهمين بيطبقوا لكن الخوارج ما عندهم اي فهم ما... ماسكين من شنو من نصها دائما الدين ويخشوا فوقه بذوب فهم عشان كذا أي... اي انسان يريد ان يستقيم خاصه من الشباب اللي لم يستقيم على فقه يضل لأن الحماسة تقوده أن يجاوز الحد وان يخرج على الاعتدال وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والخوارج قصص عجيبة جدا أول حاجة الخوارج دير الرسول قال فوشهروا قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون اهل الأوثان لما أتى مجموعة من من السلف الصالح على رأسهم سعيد المسيب، جمع ريف في قوم القوم من الخوارج جعطين الطريق اي ذول بجمع شي يقول له مسلم يقول له ديرشل. يقول مسلم يمتحلوا في الإسلام يقول ما تقول في أبي بكر عنده ابو بكر وعمر عدول ولكن علي وعثمان فسقه ومعاوية كافر وهكذا يصنفه يسألون فإذا لم يقل بقولهم امتحنوه وقتلوه واحد من الناس العلم السعيد السيد قال لنا مثلا ما معاو أنا حجيجكم الخوارج جيل قطعين الطريحة يقتلوننا لكن ما بدون أنظم أنا بدون طوال السعيد السيوف وكفين لما جعلهم قال من القوم قال له السعيد بن المسيب قوم من المشركين قال فأدخل السيف في أغمادها قال دينه الى الله نعلمه الدين بالراحه قال يا أخي دين من علم الدين مرة دين من علم الدين بالراحه, دي بالراحة. دي المسلمين دين اصلا جرات مسلمين دين وكنت لك علي مسلم علموا إنه ما مسلم وريخ أخنعوا قوم من المشركين قام أدخل السيف في أغمادها قام قال لهم أولم يخو ربكم وين أحد من المشركين استجارك فأجره أجرون يعني احمونا قالوا أجرناكم بيسمعوا كلام الله طوال يعني قال له حتى يسمع كلام الله سمعونا كلام الله قالوا عليهم القرآن تجيل قال له ثم أبلغوا مأمنة رسلون حرس وصلون لحد بيوتهم مع أن الخوارج عندهم مع هذه الأهواء ده, ده كل اتباع الهوى الخوارج عندهم أشياء فيها جلد تعرف الجلد أول حاجة في الحروب عندهم شجاعه منقطعه النظير الخوارج ديه خاضوا معارك عجيبه امراتهم غزاله قادت حربا ضد الحجاج بن يوسف هي الوحيده التي انتصرت عليه ودخلت الكوفه بجيوشها دي غزاله كويس ولما دخلت الكوفه والحجاج خلاص خلى الكوفة لك البيجة شو برا واحتلت الكوفة ثم دخلت مسجد الكوفة الكبير مصليا وعندها نذر شوف نذر لله اذا غلبت عن حجاجة ان تصلي لله ركعتين في مسجد الكوفة دي القائد مرة فدخلت وصلت ركعتين في مسجد الكوفة الركعة الاولى بصورة البقره والثانيه بآل عمران بغزالة غزاله والناس في وتظيرنا الجنود أفهم وتظيرنا في واحد برضو موقفينه قال لك الغزالة دي ما جاءت مالكة موقفين الناس بس مربط لهم موقفين كده جدا قال اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها قال له وفت نذرها لكن ما تغفر لي كرد خطنا الحياة ذاته قال له وقال شاعرهم مماقتا الحجاج قال قال له هلا برست إلى غزالة في الضحى بل كان قلبك في جناح طائري صدعت غزالة جنده بعساكر جعلت كتائبه كأمس الدابري قال خلت زي خلت الحجاج زي امبارح أسد معلية وفي الحروب نعامة بقول الحجاج كده رب داء تجفل من صفير الصافر انت عندك رجال قال لما تعلي غزالة دي هل برست إلى غزالة في الضحى لكن بعد ذلك استعادت الحجاج قواه وهزم وبدد الجوش غزالة فهم عندهم شنو عندهم شجاعة وإلا عبد الرحمن بن ملجب الخارجي قتل علي رضي الله عنه لما قتله جاب السيف قال سممت السيف شهرا سم السيف شنو شهر بيخذ سيف في السيفنا شوف الإجرام ذو بالله شهر كامل سين في السيف ثم قال خرجت اليه في السابع عشر من رمضان وهو قد خرج وقت السحور الى المسجد قال فكملت له وجاء من قدامه قال ضربته بالسيف ضربه شجه في راسه قال لو ضربت بها اهل مصر بلد لماتوا عن اخرهم داس يعني جمع كل قوه وضربه حتى نضح الدم على لحيته وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى اذ بعث اشقاها قال اشقى الاولين قد دار مسالف عقر الناقه واشقى الاخرين مخضب لحيتك بالدم يا علي وكان عبد الرحمن بن مرجم بالرغم من انه مسلم, مسلم وقال المسلم بالنسبة. ما كفر بعد ما كفر ما كفر لان علي لما سالوه عن الخوارج ا كفارهم قال هم من الكفر فروا ا منافقونهم قال هم من النفاق فروا اخوه لنا بغوا علينا ثم اتوا شوف الاخ إخواننا ذا بريك المفاهيم المنتكسه الشديد دا مش اشقى الاخرين لما اسق قال علي رضي الله عنه ان انا مت فالنفس بالنفس خلاص فاختصوا وان انا حييت فأمري معه بعدك اعفى منه اعقبه انتم لا لكن لو انا مت خلاص فجعلوا يعذبونه هو ساكت فما, فما اظهر لهم توجعا ولا تالما اخ ما قاله عذبوه عذاب دي ما قاله بس صامت كده يعين لهم بس يعذبونه فلما ارادوا ان يقطعوا لسانه بكى لما سألوه قال أخشى أن تمر علي لحظة وأنا حي لا أذكر الله فيها وبعد ذلك أشقى منه أشقى الآخرين حتى عمران بن حطان شاعر الخوارج مدع عبد الرحمن بن ملجم على قتله عليا قائلا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا انني لا اذكره يوما فاحسبه او فالبريات عند الله ميزانا. قال أنا لما علي عبد الرحمن المجدر قال اكثر ذنوب الكامجه عنده حسنات قال لكن الحسنات دي الله بيديها بموازيك انت يا مجرم ده عبد ده عمران اللي شعر شع الخوارج يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من العرش رضوانا انني لا اذكره يوما فاحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا هذه الأهواء هؤلاء لا ينتفعون من التذكر ومن الأهواء كل الشهوات الموجودة بألوانها وصنوفها من استغرقته ودخل فيها إذا تذكرته لا يتذكر وإذا وعظته لا يطعم طيب هذه عقبات التذكر كيف نحصل على التذكر يا أخوان الإسلام يتذكر يتذكر شنو فكرة يوجد شنو فكرة إنه يكون تقي دي فكرة إنه يكون مستقيم إنه يعمل الصالحات إنه ينفق في سبيله كل أفكار في ذهنه كون يتذكر ويحضر عند الفعل هذا هو تذكر لما يصدق ما بيصدق اللي بعد ما شنو يكون تذكر فضلا البيدفع للتصدق شنو تذكر فضل شنو فضائل الصدقه لما يتذكر وتاتي في ذهن القيامه وانه محتاج من القيامه يقوم يطلع فالتذكر يحدث شنو الفكره المطلوبه ولكن الفكره مجرد فكره لا تنفع الا اذا اجتنيت ثمرتها فكيف نحصل ونجتني ثمره التفكر الفكره ذكر ابن القيم ثلاثه اشياء رئيسيه تعين على شنو؟ على التذكر وليس مجرد تذكر، إنما على ثمرة وخلاصه التذكر يعني تدفع إلى فعل العمل الصالح الذي تذكرته. يا في نفسيه بذكر، بذكر إنه اليتيم أنا أنا وكافل اليتيم يكاهتيني في الجنة، لكن ما بيعمل، لكن زل بذكر. قد يكون ما مذكر ويقول له في الخطب والدرس أنا وكافل اليتيم يكاهتيني في الجنة طوال يقوم. يجول بذهنه في من في الأيتام في الحلة في أهل في أقرباء في جيران أشأل يكفرهم يقوم طوالي يتذكر ويتفكر لكن هذا لا ينفع إلا يعمل شنو أيوة يدخل ذو في جيبه كويس ويطلع طوالي دي الثمرة بجيبه كيف هذا الباب خلاصة عظيمة جدا بالمناسبة هذه النقاط التي نحن بصدد الحديث عنها النقطة الأولى قصر الأمل والثانية التأمل في القرآن والثالثة حياة القلب باجتناب مفسداته هذه الأشياء شنو؟ اجتري ثمرت أي, أي تفكر يا أخواني عندنا نتفكر عندنا نتذكر بعد الدرس أي ذول بعد الدرس بيطلع إيمانه ليس كإيمانه قبل شنو قبل الدرس هذا معناه شنو تذكر ولكن استحضار الفكرة عند فعل العمل الصالح هذا يحتاج إلى هذه الثلاثة أشياء طيب قصر الأمل قصر الأمل يعني شنو قصر الأمل تعريفه العلم بقرب الرحيل العلم بقرب الرحيل الرحيل من وين من الدنيا طيب هذا يعني أن العبد المؤمن لا يؤمل في الدنيا كثيرا ولا يعلق عليها آمالا ولا يظن أنه سيعيش كثيرا فإذا عاش حياته على أن عمره قصير وأن أجله محدود وأن أيامه دانية وأن ساعاته قريبة استعد للآخرة وهذه مسألة مهمة شوف المسألة مهمة كيف ربنا علم الناس هذه المسألة لما اتكلم عن الدنيا باتكلم عليها باعتبارها أنها قصيرة قال عن القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة شنو من نهار أو عشية أو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كويس أفرأيت إما اتعناهم سنين شنو تاني وجاءهم ما كانوا يوعدون. يصور لك الدنيا كأنها شنو قصيرة هذا اسم قصر شنو قصر الأمل قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض على السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون هذا يعني أن الأيام مهما طالت والسنين مهما كثرت والعمر مهما امتدت والأيام مهما تراكمت فاللقاء قريب إن أجر الله لات لذلك يعني كأنه يود أن يقول بقاؤكم في الدنيا قليل هذا اسمه شنو؟ قصر الامل طيب إذا تعامل المؤمن بهذا الإحساس الراقي مع الآخرة، وبأن الدنيا منقطعه ما من الذي سوف يفعله؟ سوف يكثر من الطاعات ويترك الحسنات وتلك ثمرة الفكرة والتذكر. جابت ولا ما جابت؟ قصر الامل جابت تذكر وتفكير وثمرت ولا ما جابت؟ كيف جابت؟ إذا كان العمر قليل فأنت في سباق مع شنو؟ مع الزمن وأنت محتاج لكل لحظة بل ولكل نفس بل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تحسر أهل الجنة والحديث غريب كأن الجنة فيها شنو في حسرة مع أن الجنة ما فيها شنو ما في حسرة لكن كأنه يقول إذا تحسروا تحسروا تحسروا طاع ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة من الدنيا مرت عليهم ولم يذكر الله تعالى فيها لما يخشوا الجنه لما يذكروا ساعة مرت في الدنيا ما ذكر الله فيها يتألموا خلي ماذا ذكروا الله فيها كانوا في مباح ما كانوا قاعدين بعد أن في كاس الأمم الأوروبية في واحد من أقربائي يعني لا اليوم بعدين قلت له شيء قال يا أخي مولاه لكن أنا بعد العشاء لازم ش أحضر قلت له يا أخي أنتوا لسه في كلامكم ده ممكن أن تلعب كورة يا اخواننا في رقبته لكن ما في زول يتفرج أنت تتفرج مالك الزول الذين عشان يستفيد والإسلام دالة زول قوي والذين يتفرج دماله أنت ألعب قوي نفسك عندك حذر أمام الله بتقول لي الله المؤمن قويه خير من المؤمن الضعيف أها المتفرج القوي خير واحب من المتفرج الضعيف المتفرج ما عنده أي عزور. ده ضيع في زمنه ما في شك اصلا وخاصه كان يمشي يخش الكورة الكورة إذا كان الساعة 8 هم بيخشوا من الساعة كم من الساعة التين ما لك يا زول ماك نصيح ولا شويت ويحرق العمم يطلع العمم يحرقوها يا ناس ده كله الحجه الحجش امام الله ديما عنده حجه بعدين يتفرج في الخواجهات في التلفزيون تشبه يعني يا اخي اجري في الميدان ده نزل عرك وقوي نفسك وكده مباح ما فيوش مشكل يقول لك الرياضه مباحه ليه يملو لا المشاهد ولا للبلعب اول ماذا يلعب يشوف له حاجه تانيه انفع مش اجبا انا شاهد فقد قال اقول شنو انو اخواننا الناس بيعتبروا قيامة بعيدة ليش إشكال كبير جدا لذلك قال تعالى مبينا قصر الأمل قال ترونه بعيدة ويرونه بعيدة ونراه قريبة وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر الإنسان شبهه كأنه ساعة من شنو من نهار بلاغ فهل ينذر إلى فهل شنو ينذر إلى القوم شنو طيب يا اخواننا كسر الامل مهم كان الرسول عليه الصلاه والسلام يحاول ان يزرع في اصحابه هذه المساله أن لا يطيل الامل راى صلى الله عليه وسلم شمساً الشمس قد اجنت بالمغيب على رؤوس الجبال يعني الشمس فوق الجبل ناس لا دارت غيب فقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا الدنيا لم يبق من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي في يومكم هذا فيما مضى منهم اخوانا الكلام ده في زمن رسولنا الرسول عشان انت تقيم قال لهم الدنيا ما الله خلقها يوم مشى منها زي ما مشى من يومكم ده والفضل من الاخره قريب من زي ما الفضل مش شايفه غيب يعني احنا كلنا في المساحه دي عشان ده مصورنا اخوانا انتوا قال لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه كلام مالو ما واضح جدا يقول عليه الصلاة والسلام بعثت في نسم الساعة في نسم في آخر الساعة يعني قال بعثت والساعة كهاتين قال عليه الصلاة والسلام الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها يعني الآن نحن يا أخواننا الدنيا دي مكان الطويل وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة نحن الآن في آخر شنو في آخر الدنيا هذا كله يولد في نفس المؤمن شنو قصر شنو قصر الأمل يتعرف نوح عليه السلام عاش في الدنيا الفا الا خمسين عاما بل هذه دعوته لما سئل عن الدنيا قالوا صف لنا الدنيا قال دار لها بابان دخلت من الاول وخرجت من الاخر ولم ار شيء الدنيا ذو كلها قال بيت عنده بابين كده اخوانا زو خش من باب الجامع ده وطوالي مشى ما قعد في الجامع مرق بالجامع ده بل الثاني نوف قال الدنيا كلها زي الشغلة دي بس ما شاف أي حاجة ونحن طبعا الدنيا ما شاء الله أتتهم رأى عجوز في زمنه تبكي قال لها ما يبكيك يا امرأة قالت مات ولدي مات صبيا يافعا لم ير من دنياه شيء قال لها وكم عمره قالت ثلاثمائة عام قلت لها عندي شافع مات. قلت شافع صغير ما شاف اي حاجه من الدنيا يا دوب في الشباب عمره 300 سنه ولان هذا موضع ضحك للعالم لزون اللي بيعرف الحقائق ضحك نوح عليه السلام فاستغربت المراه هي تبكي وحزينه وهو يضحك قال لها ضحكت لان نبي في اخر الزمان اخي الانبياء اخواته علات اخوات مع بعض في الدين اخوان في في الدين في اخر الزمان عمره وعمر امته لا تتجاوز الستين والسبعين في ذات الضحكة اتكيف الزهت عنه يعني ولده ده الشافع الصغيرون ده ما في ذلك في الأمة تحصل في أمة الله ثم قال لئن أدردت زمانهم لاولدن ساجدا ولأموتن ساجدا لا أبرح مكاني أبدا سبعين سنة بتعمل الله حاجة قالت عبادة قالت لو ولدوني مما يولدون أكون ساجدا امشي سكاني لا تمشي السوب لا تمشي تجف في المواصلات لا بس تكون ساجد لله لحد ما فيها فماذا نقول نحن ايها الاحبه طيب كسر الامل يحتاج الى امرين الامر الاول معرفه الدنيا وتقلبها وسرعه انقضائها ومعرفه الاخره وما فيها من البقاء والخلود أنت كعرفت الدنيا على حياتها والآخر على حاجتها تقصر الأمل إن شاء الله طيب دي المسألة شنو؟ الأولى في شنو؟ في ما تجتنى به ثمرت شنو؟ الفكرة وما يدفع لفعل العمل الصالح عند تذكره لأنه تقل تذكر يخونا ما قلنا في عقبات بتمنع الإرسال منه يتذكر منا قلنا الهواء ومنا الدرس الفارضون شنو؟ النظر إلى عيوب المذكر زول يتكلم ليك بيوعظك يذكري به الله وانت ما مقتنع به بتفتش في عيوبه وتقول زول ده قبل كده سوى وزول ده أنا شفته قبل كده عمل وزول ده قبل كده قال وزول ده كده ما بتأخذ منه عليه لكن هذه اشكال قلنا لا تتفق اليه انتفع بعلمه ولا تنظر الى عمله طيب الامر الثاني التامل في القران تامل في القران شيء عجيب ايها الأحبة اولا ينبغي ان تعرف شيء التامل في القران ابتداءا يكون بالقلب افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها طيب خوانا قراءه القران لا يوجد شيء في الوجود ولا كلام في الورع اجل من كلام الله تعالى وفضل كلام الله على البشر كفضل الله على البشر لا يوجد ذكر ولا كلام في الدنيا اجل من كلام الله وريني قل لي الكلام المعين قول لي أشير كويس العرب باع فصاحتهم كلام الله تعالى لا يوجد كلام في الدنيا اجل من كلام الله على الإطلاق أذكار أقوال كل حتى ولو دين لن يكون كل ذلك افضل من شنو افضل من كلام الله كلام الله فائدته من تامل القران وقراءه اولا كانما تكلم مع الله انت تتكلم مع ربنا وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حدث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب زجره والأمر منه بلا ترداد فالتزم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمه القرآن أولا يخبرك عن الماضين ويحدثك عن الأحكام وينبهك على ما ينفعك ويعرفك بالله ويتلو عليك صفات الله. يقول لك السميع العليم البصير كده يسأله كل يوم من في السماوات والارض كل يوم من هو في شعلة له الخلق والأمر كويس يعرفك بالله تعالى. ومع ذلك القرآن يخبرك عن ستة أشياء ضرورية. أولا معرفة الله. ثانيا معرفة الطريق الموصل إلى الله. ثالثا عاقبة ذلك بالكرامة والجزاء الحسن لمن عرف الله وسار إليه وكذلك يعرفك كلام الله تعالى على سنوب يعرفك بالشيطان بوريق الشيطان وما يدعو إليه الشيطان الشيطان ودعوته ثم طريق الشيطان في الإضلال يخونا الشيطان قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم القرآن ورّاك الشيطان قال شنو. الشيطان قال لا ذريته إلا قليلا الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم يعني ورّاك الشيطان وما يدعو إليه وطريق الشيطان في الاضلال وعاقبة من اتبع الشيطان من المهانة والخسران هذه ستة أمور ضرورية يعلمك القرآن إياها مع ان القران ينقلك الى الامم ويعرفك بالله ويخبرك عن الجنه والاخره والاهوال والصراط والحشر والميزان ويعلمك احكاما تنفعك في دنياك كيف تتعامل مع الناس سبحان الله والله القران القران عجيب فلذلك القران ينتفع به وبالقران تحيا القلوب وما في ذلك شك اخواننا الان الامه قل ارتباطها بالقران اما حفظا واعتناء واما عملا وتدبرا وتطبيقا وتنزيلا له في ارض الواقع قل الاعتناء بالقران وكثير من الناس يميلوا الى الاشعار والمدائح فاصبحت ثقافه عامه منتشره بين الناس وقل الاهتمام والاعتناء بالقران ولن تجد كما استفدت لك كلاما في الدنيا اجل من كلام الباري سبحانه لأن الكلام كلامه سبحانه هذا كلام الله هذا كلام الله موجود أنت تمسك بشيء عظيم هو كلام الله ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب طيب الشيء الثالث المهم جدا إخواننا لينتفع بالتذكر ويؤخذ بثمرته لا بد أن يحيى القلب أن يكون القلب محل لأن أين يندر التذكر في القلب إخواننا في غافل وفي زول بخاف الله أصدق والتي قعدوا وقام واحد تكلمنا عن الإنفاق قال ليه صاحب شنو القلب الحي وقد تكلمنا عن هذه المسألة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب اصلا عنده خشوع وعنده إنابة وهذا محلها في القلب لكل عبد منيب مش كده إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلبون وما في سمع عنده قلب لكن نتكلم عن القلب وعن استعداده وتأهبه وتهيئه لأن يتقبل وأن يجعلها فكرة وأن يجني ثمرة الفكرة بعمل صالح وفعل واقدام طيب ما هي مفسدات القلب هذا المبحث في المدارس عندي بالنسبه لي من اجل المباحث الموجوده التي قل ان تجدها في مكان مفسدات القلب خمسه مفسدات القلب كم خمسه طيب بل الجمله هي قبل ما نفصل فيها كسرة الخلطة وركوب بحر التمني والتعلق بغير الله وفضول الطعام وفضول المنام. ذيك كم؟ خمسة. دي اسمه شنو؟ مفسدات القلب. القلب يفسد. لا يعي بعد ذلك. يقال له كلام فلا يتأثر به. وإذا كان القلب مريض دي منزله احسن من القلب الميت يتذكر في الحال ولكن اذا قام من مجلس الذكرى نسي الذكرى وراء ظهره وهذا حال كثيرين ولا كيف لما داري يكون في اسدري بيكون ماله منفعل مهتم ويقول تاني انا الموضوع ده خلاص لازم انا احدد فيه يا اخي ممكن يكون تايه كده اطلع من الجامعة ده يلاقي اصحابه جنب الدكان ويتكلم ينصدا كله كويس. يجي في سال عذرة بس مش مهنا ينصدا الذرة ده كويس. يجلوا كم بيتمشي وكم بيتجايه وبيترك بلاه في أمجاد وبيترك بلاه في رخا. يدل ببصره وفكره ينصدا كله. ده قلب مريض لكنه حي وليس بشنوب بميت ولكن القلب الحي. الذكرى تدوم معه لذلك ابن القيم ذكر لطيفا من اللطائف فقال قصر الأمل إذا داوم عليه العبد قام شاهد من شواهد اليقين بقلبه قلبه دقائم على شنو؟ على اليقين يريه فناء الدنيا وبقاء الآخرة رأي العين فلا يؤثر على آخرة دنيا صحة ما صح هل قامت بقلوبنا شواهد لليقين أيها الإخوة؟ شواهد لليقين الاخره قدام عينه الدبس والقيامه زير قامت اي حي يكلموا عنها هي في محلها يحس بها ويشعر بها ويدركها طيب لكن ابن القيم قبل ان يتحدث عن المفسدات الخمس تحدث في مبحث لطيف عن اهميه معرفه المفسدات الخمس وعن اهميه حياه القلوب قال رحمه الله اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة تعبريه في الطريق في قلبك افات النفس وافات العمل افات النفس يعني شنو العجب الغرور التعالي افات النفس وافات العمل الرياء السمعة حب الثناء المنصب الجاه أفاه تقطع عليه صفاء قلبه مع الله وذلك كائن وحاصل عياذا بالله فاذا قال إذا وفي القلب وفي الطريق طريق قلبك للقلب سراق يقطعون عليه الطريق ويسرقونه وما الذي يسرق من القلب أهم شيء غالي في القلب شنو؟ الإيمان تسرقه اللصوص إما من شياطين الإنس أصدقاء السوء وإما من شنو من شياطين الجن طيب هذه الخمسة تطفئ نور القلب في هذا الطريق فيسير القلب, فيصير القلب إلى الله متخبطا مع هذه الآفات فيقع فيها أما إذا قوي نور القلب وسار الإنسان في طريقه إلى الله كل مرت عليه شبه أو اعترضه شهوه بدد نور القلب هذه الشهوات والشبهات فيصل الى الله سليما معافى يصل الى الله يصل عمله يصدق بكل وجه العمل يقبله الله طوال ما فهو لا للناس ولا للرياء ولا لكذا لانه في ناس بيعملوا العمل الصالح رياء وسمعه في ناس داري يعمل عمل صالح المخلص ده في محل بيعمله وفي واحد يقول لك الا جيني انا والا عن طريقي انا انت مخلص لله ولا لنفسك ده مالي الله ده لنفسك انت ولا عمل لنفسك ده مشي لقدام فاما الزبد فيذهب يفاء ما كان لله يتصل وما كان لغير الله ينفصل ما مشي لقدام انت عرف الامام مالك رحمه الله لما يكتب المقطع بتاعه اخواننا المقطع امام مالك الواحد ده طلع يا اخوانا ذاته اسمه شنو المقطع ده يعني الاسم ده مش شنو يعني اه وطأه للناس اي مهاده لهم الطوطئه يقول لك طوطئه شيء موطئ الموطئون شنو اكنافه يعني الاشد الخاضع فهو خطط الكتاب ويسره لما كتب الموطئ قالوا الامام مالك كتب كثير من الناس موطئات كم زر كتب موطئ عارف ماذا قال الامام مالك قال ما كان لله يبقى الموقع اللي كتب لوجه الله يقنب والمثل لوجه الله ثاني الناس ما في زول يستفيد منه هل يا اخوانا الاعمال في اخلاص لا هذه الاعمال نابعه من الدواخل كثير من الناس يعبدون ذاته لا يعبد ربهم شوف اي زول يقول لك انا انا سويت انا ما سولي انا ما احترموني انا اهانوني انا سولي ده التف حول ذاته وعبد نفسه ودي عبادة الذات ما مشى الشيوخ وما مشى اتمرر في الأوثان لكنه عبد نفسه وهذا إشكال من الإشكالات وحنجي نعرف حس في مساة القلب فالقلب ليسير إلى الله عشان يعمل العمل ويكون حاضر في إخواننا أهم شيء حضور القلب عند فعل الصالحات حتى تبس المكفوة يا أخيك شنو صدقة لما كنت يحصل شنو تتبسم وانت مستشعر انها شنو صدقه استحضار القلب في كل عمل تقويه للنيه وايصال للعمل الى الله خالصه وهذا يحتاج الى تجريد فابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه المساله قال قال القلب همته وقوته ونوره بحياته والقلب يستمد حياته من الله مددا تستمد الحياه القلب من الله والحياه بتجيب شروق النور والقوه والعزم والسير جابها شروق جاب كلام عجيب قال القلوب الحيه شوف الكلام ده كيف كان والله يا اخواننا كان مهم جدا القلوب الحيه تشعر بالسعاده الغامره والطمانينه الكامله والحياة التامه في الدنيا فلا لذة هذا كلامه ولا نعيم ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته هذا كلام قال القلوب الحية لذتها بمحبة الله وطمعنينتها بذكر الله وشوقها للقاء الله شوف المعاندي كويس وهذه جنتهم في الدنيا قال المؤمن جنته في الدنيا معرفته بالله ومحبته له وشوقه اليه وطمانينته بذكره والفرح بطاعته سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير مما يجمعون قام جاء عجيب قال ابن تيمية كان يقول يقول إن في الدنيا جنة وهذا كلام العارفين الذين صحت قلوبهم وكان فيها حياة قال ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قالوا وما هي؟ قال جنة الأنس بالله ومعرفة الله والشوق إليه وكان يقول إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها قربا بأنسه بالله فأقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش قال مرات قلب يكون مع ربنا في صفاء شديد قلب يهتز طرب بالله فرح بالله بانسه بالله قبل يكون سعيد لانه مع الله يشعر انه هو بحب الله وقريب من ربنا الاحساس الغامر هذه تعطيه سعاده يقول الناس الجنة لو زيه حظهم انه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بانسه بالله اقول فيها لو ان اهل الجنه في مثل ما انا من النعيم انهم لفي طيب عيش قال مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال محبة الله والانس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه جنة ولا ما جنة جنة ولا ما جنة والله يا إخواني هذا كلام كلام راقي وكلام رفيع القلب ليشهد هذه المعاني لا يشهد هذه المعاني إلا بعد أن يسلم القلب من شنو من المفسدات وإلا فالمفسدات ماذا تفعل القلب تقتله واشنو وتميته ابن اتعال ابن رحمه الله كان في السجن دخل السجن بعدين قعد في السجن سنتين لحد ما جوا السجن ابن تيمية ادخل السجن في رجب سنة 726 هجرية وخرج جنازته من السجن سنة 728 هجرية وقال التبريزي الحنفي في رثاء ابن تيمية طبعا بن تيمية يوم اليوم الماثودة قام من الصباح اغتسل وتوضع ما فارغ المصحف لحد ما مات مع ان الايام الغيره كان بيدرس الناس في السجن ومرات يالف في السجن استمر في التأليف حتى صادروا منه المدوات والمحبرة فألف على جدران السجن بالفحم عنده عين في راسه خائف يموت والعين عندما يعرف الناس يقوم يجيب الفحم ويكتب في الفحم في السجن ابن كثير صاحب التفسير من تلاميذه وحضر جناسته حكى أنا في كتاب ابن كثير بدأ والنهاية قال لما دفن تقي الدين ابن تيمية أسرعنا من المقابر إلى السجن نحمل الدفاتر والأقلام ومن جدران السجن ننقذ العلوم قبل أن تمحى فلما انقر القرآن ختموا مرتين في الختمة الثالثة كان في الجزء السابع والعشرين في صورة القمر فخرجت روحه عند قوله إن المتقين في جنات ونهر فقام التبريد الحنفي رساه قاشنو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 وانقطاع صنة بينه وبين ربه ما سجد لله سجده وإذا سجد لله سجده سجد وباله مشغول وما دمع لله دمعه ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فما وجد بالله أنسى وما وجد من الله قربة أو إلى الله قربة أليس هذا مسجد؟ ولا ما مسجد حتى ولو تنفس الهواء الطلق فإنه مسجد حتى لو قعد على ضفاف النيل انقابلين البحر والجو السمح الرومانسي ده ومعاه واحد أو وحدة برضو مسجون وكان معاه واحدة بكون مسجون سجن تجد طيب ندخل في المفسدات مباشرة المفسد الأول كثرة الخلطة الخلطة مخارقة الناس تفسد القلب المناسبة لأنك إما أن تتعلق ببعضهم وإما أن أن تراهم على منكر وإما أن تسمع منكرهم فلذلك مخالطة الناس, مفسد مخالطة الناس مفسد للقلب كيف يقول ابن القيم أنفاس البشر كأنها دخان وهل سود قلوب بني آدم إلا, أنفاس إلا دخان انفاس البشر هذا كلامه يعني الناس لما يتونسوا معاك قاعدين بتنفس ما شاء الله مسوك يعني ما عنده مشكلة يمكن يكون ما كون وانت ومتشون من ريحه كعظة لكن النفس بتاعة الونس الكثيرة دي فيما لا ينفع بتسود القلب طيب العلاقة مع, مع الإخوان أنت بتكون عندك مجموعة من أصحابك إما أن تكون في الله وإما أن تكون في غير الله يوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا ينبغي أن تعلم شيء أي علاقة بين اثنين في دنيا على غير كتاب الله وزنة رسوله وعلى غير الدين تنقلب يوم القيامة عداوة الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هذه عداوات كلها قال لهم ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فاياك ما علاقه ليست بالله احذر والا من تريد انت تريد البشر من تريد الله أي أدي قاعدة من أنا وخذها اسمع القاعدة دي سر إلى الله وكل من أراد أن يعيقك عن الله فأزحه جانبا عن طريقك واجعله خلف خلف ظهرك ولا تتفت إليه أبدا خذ هذا مني يعني لا تسمح لأحد أن يقطعك عن الله من البشر وهذا خطر جدا يا أخوان أشوف أنا أكلمك أنت رجل تعرف العلاقة في الله ولا ما في الله في الله تستمر والما في الله تستمر إذا فتنه متآخين في الله ظاهروا متآخين في الله إذا فارغوا معناه كان في اجنده غير اجنده الكتاب والسنة كان في اجنده خفية وده يخلي الناس ما يمشوا لكتا ده حديث اسمعوا يا إخوان أنتم كلكم عندكم أصحاب زملاء في العمل جيران علاقات صداقات حتى في الجامع قال صلى الله عليه وسلم ما تآخى رجلان في الله وافترقا إلا بسبب ذنب أصابه أحدهما أو كلاهما هذه قاعدة مهمة جدا في الخلطة ثم قال ابن القيم في غير المدارج لكن في كتابه الفوائد قال وقد تكون العلاقة في الله من شاء من الأول قال لنا دار أخيك في الله دليت أخينا في الله لا رحم لا جيران لا شغل لا دكان لا إجارات ما في أي منافع بس في الله قال وهذه العلاقة التي في الله بالرغم من أنها في الله غير أنها لا تخلو من ثلاث محاذير علاقة في الله وفي الجامع ما تعرف تعرفين في الجامع وفي الله أرحل محاضرة الليلة لي في درس الليلة لي في عمل خير بعد لا تخلو من ثلاث آفات الآفة الأولى أن تتخذ عادة تقطعك عن الله بيك ما بعد ذا في مودة شديدة بينناتكم لأمن تلتين ما بعد طوالي المودة ليه ما حتى تفصل اللي الله يا وغن واللي نتيجة الاحتكاك ببعض يتفوق ما حددت فيد الفواصل داخل قلبك والله يا اخوانا هذا كلام خطير جدا لذلك قال مع أنها في الله قد لا تخلو من شنو من ثلاث محاديد المحذور الأول أن تتخذ عادة طوك عن محبوبك الأعظم فينشأ نوع من أنواع التعلق وآفة ذلك أنك إذا لم تره اليوم تشعر ان يومك ناقص وانك قلق جدا يوم كامل ما لقيته بتشعر ان في حاجه ما لانه طواله مع انا دليل في حاجه لا اسمع صوته لا هناي يا أخي هذا الشغل الذي شغلك اياه جزء من نصيب قلبك كان ينبغي ان يكون مع الله بالاف الاولى الآفة الثانيه مع انها في الله لا تخلو من فضول كلام وضحك كيف ما لما يقلبوا مع بعض معهم يتلاقوا في الجامع لكن بيقلبوا يأخذون الوقفه طويله يتكلموا عن كذا ويضحكوا ويحكوا لكات وكلام زي ده في الله كويس وسبحان الله لقي سفيان الثوري بن المبارك الفضيل معياب فتذاكرات في الاخره قاعدوا ما اجيب ذكر قاعد يتكلموا عن الاخره حتى بكيا. فقال الفضيل لسفيان أترى هذا المجلس خير؟ قال عسى أن يكون خيرا ولكنني أخشى أن يكون علينا يوم القيامة وبالا قال وأي وبال فيه؟ قال أولم تجلس إلي وتزين كلامك لي وأجلس إليك وأزين كلامي لك؟ ودي الآن أن فيها ضرب من ضروب التزين التزين وآخره في الله سوف تحدث أن لا يرى منك شنو الوجه الآخر ما أنت عندك عيوب بتحرص أنه ما يشوف عيوبك لكن يا إخواننا أنا الأخوة بين الناس والعلاقات الحمد لله قرأتها كثير بإمكاني أن ألف مجلد ألف مجلد في الكلام ذا في مسألة العلاقات تزيد إت ربنا احيانا يفيدك تكون مع زول ربنا يكشف لك عيوبه لو مشيت له ومعاويه لقدام بيغتسك من اللو الرب يكشف لك عيوبه في نوع بيكون عنده عيوب انت, انت عشان كده ما تاسى اي علاقه بدت وما انقطعت لسبب شرعي ما تأسى لها خدت ورا ظهركومشي ما تاسى الا زول علاقتك معه في الدين ونقطع منك لانك عصيت الله عصيت الله مش عصيته هو ما الفرق بين تعصيه وتعصي الله ممكن يقول افتعك لانك عصيته يقول لك انا عصيت يا اخي انت الله ما عصي امرك يا اخي شو كويس يا في نوع من الناس لو عصيت الله ما يتكلم معك لكن كان عصيت امره ممكن دخل دخلي وده فلذلك اقول في هذه الجزئيه شنو الخلطه طيب يا أخواننا. الخلطه دي هل على الإطلاق ازول يجلد في بيتك في الباب يعني ولا كيف بتركب مواصلات بتمشي في الشارع بتمشي المكتب يا اخي بقول لك عشان تعمل حاجه كويس يقول لك تعال, كيف تعال؟ بتفارج الناس بتفارجه؟ بتفارجه. ده بتفرجوا كيف انت بتفارق الناس بتفرجوا ما بتفرج لا البتاع البقاله تيجي تشتري ده تمشي ده تعمل الخلطه الصحيحه والقاعدة المهمة في ذلك أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم وأن لا تعتزلهم ولكن إياك وإياك أن ترضى بمنكر أن توا أو أن توافقهم على منكر خليك معه أفضل خلطة ما كان في الجمعة والجماعات كلها فيها بشر ما بجون ناس بجون لكن ذا كويس ذا دخيل ذا في الجمعة والجماعات ومجالس مجازر العلمي والجنائز اخواني فوزي بيمشي شلعجي نذبره دي كوس دي دي نيتهجم موعد ثم بعد ذلك المجالس التي لا يعصى الله فيها واهم شيء في الخلطه قال لك ابن قيم قال لك كلام جميل قال اذا كنت مع البشر فعصوا الله فسل قلبك كما تسل الشعر من العجين كن جالسا معهم بجسدك وكن مع الله سابحا في الملكوت بقلبك قاعدين يعصوا الله ما غير ستمكن عنه ما ترضى وخليك بجسمك هم بيقولوا في شهر ما تكون فاهم حاجة وتكون بيتسبح الله وبتذكر الله وقلبك مع ربنا ده المفسد سنو أه الأول المفسد الثاني ركوب بحر التمني ركوب بحر التمني يعني شنو يعني الإنسان كل شيء من الصالحات يريد أن يتمنى لو لقبع من الصالحات ويبدأ يسرح بخياله الخصم وبآفاقه الواسعة وفي ناس زي بتاع, والسمنة بتاع السمنه والسمنة خدت السمنة قدام الجزال جداً وقال أبيع وأشتري بقرة والبقرة تلد عشرين بقرة وأبيع البقرة وأنت أتزوج أحسن واحدة بيت فلان وأعريثة وأجيب ولد ويكبر وأطبح له كده في السمايه ويكبر قال له ليه ولا تعمل كذي يقول ما يعمل أوه. قال أشيل عكارين أطفح طجح <تصفيق> طجح طجح كسره وقاعد هنا يقول لك أمشي الحج يقول وش قاعدة أمشي الحج وأسوي وأقف بالبيت وأمشي المدينة ولازم أيوم موسم الحج السوق بحر يقول السنة الجاية دمارة كبحر الثمني ماروك أنت قال لي تجار الجلود في الضحية ما قاعد يمشي الحج لأنه أيام الحج في شنو قال لي أزلتها في الحج ما لك قال له والله غريبة ما بيجي إلا أيام الضحية قال له أنا الحج ده إيه في أيام تاتية كان لك بس بيجي إياه الضحيه الضحية قال مع الجلود يبين فيها وبيسهم ياخده شنو ذا ياخد كويس فداء ركوب بحر التمني ثم قال ليك ابن القيم بعض الناس امانيهم حتى في بعض الناس امانيهم خيالات اعجز واسوي كده وبعض الناس امانيهم ايمان وعلم يقول لك اتمنى العلم اتمنى كده اتمنى كده طيب ده المفسد شنو الثاني الثالث القلب التعلق بغير الله وهذا اعظمها واكبرها وأك واشدها اذى للقلب ابن القيم عنده قاعده اعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله لأنه تعلقك بالله فوت مصالح قلبك ومنافعه مع الله فأنت الذي تضررته وقال لك إذا أراد الله أن يعذب عبدا شوف الكلام ده عجيب كيف إذا أراد الله أن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته هو بمحبة غيره شوف الكلام ده كيف شيء عجيب المفسد الرابع من المفسدات مفسدة القلب فضول الطعام إخوانا فضول الفضول ده شنو الزائد الطعام مش الطعام ذو ما ياكل فضول الطعام الزائد على الطعام الشرعي الواجب الحد الشرعي هذا يفشد القلب كيف الطعام فضوله نوعان الاول محرم في عينه وذاته والثاني محرم بحده والمحرم لعينه قسمان محرم لحق الله الميتة ما حق ميتة سيدك جميع منا ما في الشارع بيجوز تاكله خنزير اشتريته بحرمانك بيجوز تاكله ده مفسد لشنو للقلب لحم السباع كل الذي ناب من من السباع وكل الذي مخل من بنات شدت بلعك بيجوز تاكله فإذا أكلته ما الذي يحصل أصدت حراما وإما أن يكون المحرم لعينه المحرم لعينه لحق الناس كمال مغصوب أو منهوب أو مسروق سرقت بروزول حرام ولا محرم أكلت بيها مش اشتريت باصته لقيت عتود بتعزل حايد عارفه عتود دخلت البيت وضبعت وأكلته ضبحته عديد حرام ده لا محرم حرام فيه لحمه ده حرام هذا حرام جلو لعيني أما الحرام لحده هو ما كان حلالا في اصله وعينه مشيت السوق اشتريت خروف جبت الخروف ده خدته بجروش والجروش حلال الخروف ده قعدت تبيتاكله كله برات ده حرام ولا محرم اشي حرام ولا محرم يا أكله في اسبوع ده تاكله في يوم برات لا يديران ده الناس برهوا بس في الخروف ده ياكل فيه ده بشنو طيب خطورة المسألة بينه، قال لك من أكل, أكل كثيراً، شرب كثيراً، ونام كثيراً، وخسر كثيراً، دخلاس السنو، هو سموط، أحكي لكم نكتة أوردها نقيم، لكن ما في المدارك، أوردها في كتاب الفوائد. قال أكلة المؤمن أكلة الصديقين في اليوم وجبة، وأكلة المؤمنين في اليوم وجبتان المؤمن بياكل في اليوم شنو وجبتين قالوا له ومن اكل ثلاث وجبات قال قولوا لأهله ابن له معلفه ما عنده شغله معناها ده يعني ناس اهله يعملوا معلف يعلق له طوال جلذول بتاع ده يعلق له يعلق تعسل علوبه يعلق له, له قال ما ما اقول يعني تاكل ثلاث وجبات ده. لان يوسف عليه السلام وهو أمين الخزانة على مصر نبي كان يأكل في اليوم أكله واحدة بس في, في الظهر فلما سألوه قال إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة لأنه في المحل بتاع سلطة كان شبع بلسى الناس الجعانين ودي مشكلة إخوانا زور يكون حاكم يشبع لو قال الناس جعانين يقول مالو الدياج ما راجد على حسب الديار يجيبوله له جم مليون، مليان دهني ما ما في وريني يا أخي جوع شوية عشان تعرف إنه الجوع ده حار كيف صاحر مصح طيب دم من شنو مفشار القلب قال طبعا حكيت لكم يا أخواني في تلبس بليس إنه بنجيب أوراق من القيم برضه الآن يحيى بن ذكريا راعي بليس عليه قلادة القلادة فيها خرز وفيها خرز كبيرة فقال يحيى للشيطان ما هذه القلادة قال مصائد التي أصيد بها بني آدم قال ولكن فيها خرز كبيرة قال هذه أكبر مصيدة قال وما هي قال الشبوع البطن أكبر مصيد لأني أخوانا الزوال بجي عديد الشيطان لو قال لك أزني يبتزني لو قال لك يبتزني لا يكا قال لك قل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قروصه نأكل منه، الدنيا ذاتي فشنا، النصباء أنك متعلى قروصه يقوم يأخذ أكثر من اللازم. قال فإذا أكل ثقلت رأسه ونام عن الصلاة المكتوبة. قام يحيى قال له لك علي يا إبليس ألا أملأ بطني بعد اليوم؟ وقال له إبليس لك علي ألا أنصح مؤمنا ببني آدم بعد اليوم؟ فلذلك هذا المفشد للقلب المفشد الخامس والأخير نختم عشان ننزل منزلة جديدة وهي منزلة الاعتصام بالله الدرس القادم إن شاء الله كثرة النوم وإخواننا النوم ذاته في الشريعة ما عنده فقه فغي ده ينوم وساكن يقول لك النوم ده مش حلال يعني ننوم يا أخي على عليك النوم دا ما عنده حاجات فيه أشياء تستفيدوا النام أولا أنفع النوم ما كان عند الحاجة إليه يعني ذلك تعبان ينوم وأنفع النوم أول الليل نصفه الأول والثلثه الأخير هكذا كان على صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذي هو ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينوم ثلثه الثلثه الأخير لا ينوم ويصحى الفجر قال وهذه ثمانية ساعات هذا أفضل النوم أفضل النوم وأنفعه للبدن ده واحد في النوم اثنين يكرهون ولا يحرمون النوم بعد صلاة الفجر ليه لأن السلف يعتبرونه وقت غنيمة قال تعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال والآصال مع غروب الشمس بعد العصر والغدو مع طلوع الشمس يسبح بحبن ربك قبله طلوع الشمس وقبل قبل... وقبل الغروب وقبل غروبها ده وقت غنيمه لكن ذو كان نامه المشكله انا ما حرام لكن مكروه متنوم لانه وقته غنيمه طيب فائدت شنو ليه قال لك ذو ما ينوم؟ يكون صاحي بعد الفجر لحد النهار طوال يواصل ليه قال لك لانه مبدا النهاري ومفتاحه ده مفتاح النهار شفت الب... الب... الب... لما الشمس تطلع طوال وقت طلوع الشمس ده فهذا يكون نايمين ده مفتاح النهار وحصول الرزق وحلول البركة ولذلك بورك لأمتي في شنو في بكورها طيب تاني شنو في النوم تاني كره النبي المسلم ده بقى فوق نص النوم في أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء قال له مع المغرب او بعد المغرب طوالي ده النوم ده مكروه وأسوأ اسوا النوم, النوم قبيل الفرائض تضييع لها يعني زول يكون مساهل لحد الساعه الثانيه صباحا وبعد بعده ينوم وما ما يصلي الفجر هذا نوم يفسد القلب زول يكون نايم يكون صاحب الظهر الساعه الثانيه الا شنو الا ربع كل ساعه واحدة ينوم واحدة ظهور والاذان باقي لكم باقي لهم ساعة أتاني اصحى امتين اصحى قريب العصر هذا نوم مفسد للقلب جدا فكثرة النوم لا شك أنه يفسد القلب لذلك نكون قد انتهينا من منزله التذكر وإن شاء الله نواصل درسنا القادم في منزله الاعتصام بارك الله فيكم Wa alaykum assalam rahmatullahi wa